وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وتعد درسنا درس الليلة هو الدرس الثاني عبدا من دروسنا تفسيرا لكتاب ربنا سبحانه وهو كذلك الثاني عبدا في تفسير سوره الفجرات وهي اول المفصل على قول فريق من اهل العلم وقبل الدرس كلمتان او البشرى وخبر على الحقيقة أما البشرى فعلمية فإنه بإذن رب العالمين سيعقد درس بمسجدنا العامري هذا سوف يكون في الجمعة الرابعة من كل شهر هجري إسلامي عربي وذلك من بعد صلاة الجمعة بقليل حيث سيضم ستضم هذه الجمعة خطبة الجمعة ودرسا شهريا فسوف تكون خطبة الجمعة على هذا المنبر وبعده بساعة أو بعدها درس شهري. هذا الدرس يشرح عليكم فيه باب كامل من أبواب الفقه بحيث يبدأ الدرس بالساعة الثانية قريبا وينتهي مع الساعة التاسعه او يزيد سيشرح فيه باب كامل وهذا الشرح يكون لمنظومة فقهية يعدها بعض اخوانكم من طلبة العلم اذا فدرتنا غنيمة وغنيمة عاجلة لشرح باب كامل من ابواب الفقه وسيدفع اليك فيه مذكرة بين يدي الدرس فتكون قارئا وماذا وسامعا أي مستمعا وحاضرا بل وبامكانك ايضا أن تحصل عليه مسموعا مسجلا لتنقطع بذلك الحجه سمعا وماذا وبصرا وعقلا وشرحا ثم يعقد امتحان في الشهر الذي يليه فيما تم شرحه من باب يعني بالشهر السابق عليه إذا فهناك امتحان شهري لطلبة العلم في باب من أبواب ماذا؟ الفقه فليبلغ الشاهد منكم الغائب فإنها غنيمة عاجلة وغنيمة كبرى لطلبة العلم والغنيمة في العلم والمذكرة والمسموع والجائزة والإجازة فإذن هي غنيمة من كل باب فهذه غنيه لطلبه العلم كما قلت عاجله اسال الله تعالى ان يوفقنا و يرشدنا فيما تصدينا اليه و إليه اليه من عظيم العمل ولذلك لذلك القادر عليك أما الخبر الذي قدمت بيديه ببشراء فهو ما نحتسب عند الله تعالى من وفاه شيخ جليل وعالم فاضل بحق ألا وهو الدكتور عبد البديع أبو هاشم رحمه الله تعالى ومثله يفقد في دنيا العلم ودنيا الأدب وقد قضى رحمه الله تعالى في سن عاجلة صغيرة حيث لا يجد عمره على الخمسين إلا بسنتين اثنتين وحسبه رحمه الله تعالى وحسبنا عزاء ما قضى رحمه الله تعالى في يوم جمعة الماضية وتعلمون الحديث من مات في يوم الجمعه أو ليلة الجمعة وقاه الله فتنه القبر وقد شيعه إلى قبره جمع غفير من معاشر المسلمين في جنازة مهيبة مشهودة ودعه آلاف بدمعات حرة غالية رحمه الله فقد كان رحمه الله تعالى عالما بحق سبق أدبه علمه وكان بين الأدب والعلم على نعلم من التأثي سنه واختداءً بتبيه صلى الله عليه واله وسلم ولست أقول هذا خبر بقدر ما أقول هذا رؤيا عين فإني قد شكلت إلى جوال تذبه فترة تقترب من خمس سنين أو تزيد، فكان أمره بينما ماذا بين عينين أرى منه خيرا، فكان يملك صوتا ذهبيا في القرآن الكريم يبكي ويبكي معه عشرات من الناس يعني في صلاة القيام في رمضان، صدما عما تميز به أسلوب جيد في عرض آيات القرآن الكريم تفسيرا. وتقصيصاً رحمه الله تعالى فقد عاش للقران عمره معلماً وقارئاً وتالياً ومجوداً وكان بين هذا وجاء لا نعدم فيه خيراً أبداً من إعانة المسلمين على شأنهم وقد رأيت في حاجة في الناس زالت هذه الصوره ماثلة في عيني لما رأيت يحمل رحمه الله تعالى على كتفيه من حاجة الأيتام من ملابسهم وذلك بين يدي العيد بين يدي عيد الأضحى على ما أكثر أو عيد الفطر أظن عيد الأضحى فكان يحمل على كتفيه من ملابس الأيتام رحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة وأسأل الله تعالى يعني أن يخلفنا خيرا في شيخنا وأن يرزق ويدهم صبرا وسلوانا فقد خلف بعده زرية كبيرة رحمه الله تعالى ومثله لا يضيع في ولده ونحن نقرأ قول ربنا سبحانه وتعالى وليخسى الذين لو تركوا من خلفهم زرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا أو كما قال تعالى وكان أبوهما صالحا فنحسبه رحمه الله تعالى في هاتين الايتين باذن رب العالمين فنسال الله تعالى ان يرزق اهله صبرا وخوانه يجعل قبره عليه روزه من رياض الجنه وان يتقبل منه سائر عمله وان يجعل كتابه بيديه يوم الدين وان يحشره في اعلى الليين وان يتقبل منه كل حرف قرا وكل كلمه من كتاب ربنا علم فولي ذلك والقادر عليه وصل لهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأعود بكم إخوة الإسلام إلى سورة الحجرات ونحن اليوم مع الآية الأولى من سورة الحجرات تفسيرا. فيقول ربنا سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم هذه الآية الأولى من سورة الحجرات وهذه بدايتها وهي بداية تقرأ الآذان أن يقول الله يا أيها الذين آمنوا ومعلوم أن لياء إنما هو حرف نداء ومعلوم أن آياء هو المنادي ثم الحق المنادي بهاء التنبيه فهكذا بداها بنداء سبحانه وتعالى هذا النداء الذي اشتمل على حرف التنبيه وهي الهاء واما قوله الذين امنوا فتلك جمله صله وجمله الصله ها هنا محلها اعراب أنها, انها جمله صله يعني صفه فقوله الذين امنوا صفة للمنادة نعم ومعلوم أن النداء هو طلب استدعاء وسر أن تبدأ لا هكذا بإذاء إما أن المنادى مستقبل للكلام ولا يحسن أن تبدأه بكلام إلا أن تستدعي ماذا؟ سمعه أو أن تستدعي عقله وقلبه وراء سمعه لأن المرأة إذا فات عليه اول الكلام لم ينتظم اخره فهذا سر انه بداها هكذا يا ايها الذين امنوا استدعاء استدعاء للقلوب والافهام والعقول فقال يا ايها الذين امنوا ثانيا لماذا خص النداء بالايمان لم يقل يا ايها الذين اسلموا إنما قال يا ايها الذين امنوا لم يقل يا اصحاب محمد والايه قد نزلت فيهم لم يقل يا معاشر العرب وهم عرب كيف نزلت فيهم ولكن لماذا ان يقول يا ايها الذين امنوا اما أن هذا راجع إلى ادب النداء وفن النداء أنه ناديه بأغلى ما يتصف به الإنسان وبأعز ما تملك وارجو أن تصل هذه الحقيقة الينا جميعا أنت لا شيء بلا إيمان وعلى قدر ما في قلبك من إيمان فأنت شيء فأنت تكون حيث يكون ماذا؟ الإيمان وأنت تزن بقدر ماذا بقدر ما في قلبك من ما من زمان فلا تكون لك عزه الا به ولا يكون ولا يكون للناس ثمن الا به لا يكون للناس ثمن إلا ماذا إلا به هذا الذي جعل ساق ابن مسعود وهي ساق دقيقه دقيقة تزن في الميزان جبلا احد والذي جعل عتلا جنيما كابي جهل وابو جهل جثه ضخمه لا تجن عند الله ماذا جناح بعوضه حتى قال تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا فنادى نداء الايمان اشار الى ان عز ما يملك الانسان واغلى ما يتصف به الانسان هو الايمان اذكروا انا كنا عربا اقحاحا هملا في البشرية لا وزن لنا ولا تاريخ كنا حيث قال لنا كسرى يوما من الدار حتى أنت يا الصحراء حتى أنت يا الصحراء هكذا كان ينظر إلينا كثرة نعم فلما أصبح العرب مسلمين وأصبح العرب مؤمنين عند دخل ربي بن عامر الإيمان على رستم ورستم اسم كبير في العسكرية وأخذ يخرق النمارق بين يديه ويكلمه بعزة الإيمان يقول له إن الله اتعثم لإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة من؟ رب العباد هكذا تكلم بين يدي ماذا؟ بين يدي رسطم ما هو الشر؟ الشر هو الإيمان فإياك ان تعز بغيره أو أن تستعز بغيره ولذا قال عمر إن قوم عزنا الله بالإسلام فإذا ابتغينا العز بغيره اذلنا الله ولو وقف السلسة العرب على هذه الحقيقة لما صار اليوم جيلا في الأمم ولما أصبحت دولهم ولايات امريكيه تابع هذه التبعية المرة ولما قال لهم أمريكي قذر زيتوا فأسكتوا لأنهم صاروا عربا بعد أن كانوا ماذا مسلمين وهذا لا يعني أنهم لم ينخلعوا من الإسلام إنما الذي يعني أنهم طلبوا العزة بماذا بغيره طلبوا العزة بغيره فقال يا أيها الذين آمنوا وفي قوله يا ايها الذين امنوا معنى اخر هذا المعنى هو التحضيد التحضيد على ما يأتي بعد ذكرى كانه يقول ان ما ياتي بعد ذكرى هو الذي يليق بالمؤمنين هو الذي يجمل بالمؤمنين كما تقول ايها الكريم تصدق فتصدير النداء بالكريم تحضيد على ماذا على الصدقه لأنك لا تستحق لقب الكريم إلا بماذا إلا بأن تتصدق إلا بأن تتصدق فكان هذا من باب التحضير أن قال يا أيها الذين آمنوا على ما يأتي بعد ذكرى وهذا من باب مزيد الاعتناء والاهتمام وأمر رابع أن يقول الله يا أيها الذين آمنوا ذلك الأمر الرابع أنه إحراج من جهة أخرى لأن الآية تتضمن امرا فيه إحراج لا تقدم بين يدي الله ورسوله كأنه لا يجمل بالمؤمن أن يقدم شيئا على أمر الله وعلى أمر من رسوله أن يقدم عقلا أن يقدم فهما أن يقدم قولا. أن يتقدم حتى بين يدي, من؟ بين يدي الله ورسوله وأن يتعجل امرا له فيه أنام فلذا قال يا أيها الذين امنوا كما قال رب العالمين يا بني إسرائيل فقوله يا بني إسرائيل في إحراج أنكم أبناء من النبي يعقوب فهل يجمل بابناء يعقوب أن يكونوا هكذا؟ هل يجمل بأبناء يعقوب أن يضيعوا ميراث يعقوب ميراث النبوة؟ اذا فقوله يا أيها الذين آمنوا في هذا المعنى من جهة أخرى كذلك قوله يا أيها الذين آمنوا فخص الإيمان نداءً وقال آمن وتأمل قوله آمن ما قال يا أيها الذين يؤمنون لأنك تجد فرقا بين يؤمنون وامن يؤمنون الأمر فيه استمرار وانقطاع واتصال وهذا ما يفيده فعل المدارعة فتقول أنا أقول لك أنا أشرب هذا لا يعني اني اشرب ايه إنما ينقطع الشرب ليتصل فلما قال آمنوا هكذا جاء الفعل الماضي والفعل الماضي لغة يفيد الثبات والاستقرار كأنه يبغي أن يكون الإيمان على هذه الصفة صفة ماذا؟ الثبات الثبات الذي لا يتزعزع معه الإيمان ولذا قال في الآية ثم لم يرتاب يعني ادنى الشيء أذنى الشك لا يكون ومن هنا جعل آل العلم من شروط الإيمان اليقين الذي ينافي ماذا؟ الشك اليقين الذي ينافي الشك ولذا لما قال رب العالمين أو قال إبراهيم لله أرني كيف تحيي الموتى؟ فقال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي إذا فليعلم المرء أن الإيمان ينبغي أن يكون على هذه الصفة ولذا قال تعالى ثم لم يرتابوا ولذا لما جاء بعض الصحابه يسال النبي صلى الله عليه وسلم متى النصر يا رسول الله كان جوابه أفي شك أفي شك انتم لا يسال متى الا من يشك فكيف بمن لا يعتقد في نفسه نصرا وكيف بمن لا يعتقد في نفسه شيئا فقال امنوا ولذا قال رب العالمين ويبشر المؤمنين لكن لما ذكر العمل قال الذين يعملون الصالحات ولكن جعل المؤمنين ماذا اسم مصدر وهو اسم ماذا الفاعل الذي يفيد الاستقرار والثبات فقال امنوا وامنوا كما افدتك هو فعل ماضي يفيد الثبات والاستقرار لأن هذا هو الاصل في الايمان قال يا ايها الذين امنوا لا تقدموا اذا ما بعده من لوازم فلذا خص النداء ذكرى كان من لوازم الايمان التسليم لله التسليم لرسوله صلى الله عليه وسلم هذا من لوازمه ولذا قدم باداء الايمان بين يديه وقال رب العالمين يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله وهذا النداء لو تعلم انه نداء الشرف واني اجدني عندما اقراايه تبدا وكذا يا ايها الذين امنوا اجدني في شرف في شرف النداء لان المنادي هو من والله ارى لو أن وجيها من اهل الدنيا ولله المثل الأعلى قال لك يا زيد أنا أريدك في أمر فكيف بزيد عندما يوجه إليه نداء أو طلب من وجيه قوم أو من سري امه إنه يجد نفسه في ماذا؟ في شرق لدنبك من لا. إن أنت تطلب مني لأنني مستنية لأنني تطلب مني شيئا فأنا أجدني في شرف إنما يخاطبني الله من فوق سبعة أرقعة لأنه من نحن؟ من نحن؟ نحن خلق من خلقه وخلق الله تبارك وتعالى لا يعد ولا يحصى ولا يوصف، من نحن ومن نكون حتى يخاطبنا الله من فوق سبعة أرقعة تكليفا وينزل إلينا كلمته من السماء مثلوة ومقروئة ومسموعة وامرا ونهيا ولذا قال ابن مسعود إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعيها وأرعيها سمعك لأنه لا تأتي هذا النداء إلا بخير تأتمر به وإلا أن يأتي بنهي عن شر تنتهي عنه فهذا النداء لا يحمل إلا خيرا للبشريه لا يحمل إلا خيرا للبشرين ورب العالمين لما يقدم بهذا النداء فإنما يفتح به قلوبها وإنما يستدع به آذانا، وإنما يتخذ طريقا إلى العقل والفعل لماذا؟ لأنه لما يقول يا أيها الذين امنوا تجد نفسك في أقبال الله يكلمني الله يقاطبني الله ملا الله يأمرني الله ينهاني فإن هذا النداء ليفتح ماذا عن الغروب وليستدعي الاذان ولذا كم كنت احبها من علامة المملكة وإمام الحجاز العلامه الشيخ ابن عندما كان يستقبلنا بهذا النداء يقول يا ولدي. كنا ننزل الى ان نجد انفسنا وكاننا في احضان الاب وكاننا في تكليف من الاب ونصيحه الاب والاب رحيم والاب شفوق والاب ناصح كاننا نجد انفسنا منه كذلك وهذا ادنى من مرتبه التلميذ للاستاذ فادنى من مرتبه التلميذ للاستاذ مرتبه من مرتبه الابن من من من الأب فكنا نجمع مع ذلك شرفين، شرف التلمذة وشرف ماذا؟ البنوة، فوالله لقد كنا نصنعها منه، فإذا بنا نقبل عليه إقبال الصغير إلى أخوان ماذا؟ أبي فرحمه وهكذا كان الشيخ رحمه الله تعالى كيف كان بهذا الداء يجعلنا منه قرب كقرب الولد من من, من أبيه؟ ولذا كانت كلماته تأخذ طريقا إلى قلوبنا وعيا وإلى عقولنا ثباتا وحظة وتمر عبر آذاننا وكأننا نسمع شيئا جميلا تشنف به الأسناع فكن من أدب النداء وكن من فن ماذا؟ النداء ولذا انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف يدخل على سيد عائشه فيقول ما لك يا عائش فيدللها ويناديها بمثل هذا هذا النداء الذي كانت تشعر به معه من دلال من الانثى ومن قرب الزوجة ومن صغر ماذا السن أن يقول يا عائش فلا يفوتك هذا وما زلت تتلقى من القرآن وتتعلم أدبا وصورة الحجرات هي سوره ماذا ان فهذا اول ما نقف عليه ادنى يا ايها الذين امنوا وفي قوله يا ايها الذين امنوا معنى اخر انه نوع من الاحجاج نوع من الاحجاج لماذا لانه ان يقول يا ايها الذين امنوا اصل الايمان في اللغه ماذا هو التصديق الاقرار الإذعان القبول كأنه لما قال يا أيها الذين امنوا ليس لك إلا أن تصدق ماذا بما بعد وأن تدعن لما بعد وأن تقبل بما بعد أرأيت ماذا فعل النداء إن النداء جاء بكل هذا وأرأي الآن في حاجة إلى نعيد عليكم فوائد هذا النداء من باب أن تثبت ماذا في العقل وتكرار العلم أصل في تعليمي وأصل في تلقيه فأقول اولا يا أيها هنا في الإداء حرف ماذا التنبيه الذي يستدعي ماذا ثانيا قوله يا أيها الذين آمنوا آمنوا هنا الصفة أو الذين آمنوا جملة الصفة وقملة الصفة هنا فيها ماذا فيها معنى التشريف فكأن التكليف ماذا تشريف ولا يجتمعان الا في امر ربك ليس كل التكليف يكون ماذا تشريف دليل تقول الموضوع دا تكليف ولا تشريف صحيح لكن تكليف الله في ذاته وماذا؟ تشريف ثالثا أن يقول يا ايها الذين امنوا فخص لنداء الايمان لوجوب اتصاف المؤمن بما ياتي بعد وانه لا يكون مؤمنا حتى ماذا ينتهي بما نهى الله عنه فقال لا تقدم بين يدي الله ورابعا فيه من التكريم لما نادى رب العالمين عباده بأشرف ما يتصفون به وبعجب ما يملكون وخامسا فيه من الإحرار كأنه لا يلق بمؤمن أن يرد قول الله أو أن يقدم قول أحد على قول نبيه إذن فالآية وكأنها صدح أقوامهم في دعوة الإيمان نحن مؤمنون وابتلاء هذا الإيمان فيما لو ذكر لهم ماذا حديث او قدمت لهم سنة فتراهم ماذا يضعونها جانبا فأين الإيمان إذن أين الإيمان قولوا يا أيها الذين آمنوا قولوا وآمنوا هذا كما قلت فعل ماضي والفعل الماضي يفيد الثبات عليه الاستقراء. نصلينا العشاء هذا فعل ماضي. صحيح ثبتت ولا ما ثبتت؟ هذا أمر يقبل شك. ما يقبل شك ان صلينا ماذا؟ العشاء ولا إلا هذا يقبل شك. لمن نوره؟ صحيح هذا لا يقبل شك. أن صلينا ماذا؟ أن صلينا العشاء. كأنه لما قال آمنوا إشارة إلى ثبات الإيمان. وثبات الإيمان في ماذا؟ لا تقدم بين يدي الله ورسوله قولوا يا أيها الذين آمنوا في إشارة إلى أن ما بعده من دواجن ومجباته قولوا يا أيها الذين آمنوا في نوع من الاحجاج وهذا الإحجاج بكون ايمان لغة في معنى التصديق الاذعان القبول فقال يا أيها الذين امل والايمان كما قلت هو التصديق ولكن من اهل العلم من قال لا انما الايمان وإن كان لغة هو التصديق لكن يزيد عليه والا لكان ابو طالب مؤمنا فابو طالب كان مصدقا اليس كذلك وهو القائل في بعض الشعر ولقد علمت بان دين محمد خير اديان البريه دينا، خير اديان البريه دينا. ولكن أبو بكر، أبو طالب قالها مصدقة، وما قالها مخلصة. ولذا الإيمان تكرار. الإيمان يزيد على التصديق بالإذعان والقبول. ولذا نظر، فضح الله منافقين في قولهم إنك لرسول الله نشهد إنك لرسول الله. فقال الله تعالى والله يشهد إن المناسقين لكيبين لأنه لم يحصل ما يجب أن يحصل بالإيمان من الاقرار من الإدعان من القبول ولذا حقيقة الإيمان أنه اعتقاد وقول وعمل هنا يتحقق معنى القبول تحقص معنى القبول بالاعتقاد بالقول بالعمل ولذا فالإيمان هو, هو مركب من ثلاثة أشياء هذا الأول هو اعتقاد الجنان والثاني هو قول المسان والثالث هو عمل الأركان يا أيها الذين آمنوا آمنوا صدقوا أدحموا ولذا قال رب العالمين فلا وربك لا يؤمن. حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليم هذه الآية فضيحة من دعوته إلى حكم الله فابى عليك فاطلوا علي هذه الآية. من دعوته إلى حكم الله فأبى عليك فاطلوا عليه هذه الآية فهذه الآية فضيحة هذه الآية صريحة والناس جميعا في دعوة الإيمان كما قال القائد والدعاوة إذاً تكلم عليها بينات اولادها إيه؟ أدعيات كفانا إيمانا بألفنفنا كفانا دعوة إيمان بافواهنا لأن أصل الإيمان مستقر في القلوب ولأن دليله في الجوارح فما بين الجوارح والقلوب يكون الايمان واللسان بينهما ولكن ما ينفع اللسان الا يكون هناك ماذا اعتقاد القلب وان يضيع عمل ماذا الاركان يا أيها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله وفي قراءه لا تقدموا بين يدي الله ورسوله إذن الآية تشير لأدب مع رسول فلو أن الآية حملناها على الحقيقة اللغوية فيكون ليس أدبا مع رسول أن تمشوا بين يديه وأن تتقدموا عليه ماذا؟ الخطأ فهذا ليس أدبا إذن الآية تأتي بماذا؟ بادق أنواع الادب مع من مع رسول وهو المشي بين ماذا؟ بين قدم بين يديه المجه بين يديه لماذا قال الله بين يديه لا. فقدم ذكر وانه لأن الله تبارك وتعالى أراد أن يثبت ذلك بمؤكد آخر فذكر نفسه أولا سبحانه وتعالى كأن الأدب مع الرسول وأدب مع من مع الله وهنا لنا وقفة في مع هذا الهدن. مع الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا الأدب والذي شيد به عروة للصحابه يقول ايها الناس قد دخلت على كسر وقيصر فأبصرت هناك تعظيمة ولكني أشهد اني ما وجدت احدا يعظم احدا كما, كما من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أو كما في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في تعظيمه محمدا انهم لا يحجون النظر اليه وكان ابن عمر اذا دخل المسجد النبوي لا يحج النظر الى الحج رسول يرى ذلك ماذا سوء ادب مع الرسول صلى الله عليه وسلم سوء ادب فكيف بمن يمد قدمه اليها وكيف بمن يرفع صوته عنده بل كيف كيف بمن يلوي سنته ويضعها مذا جانبا ويذكرها مستهينا أو يذكرها هادئا ساخرا كيف كيف وهذا ابنه بل كان الإمام مالك من فرط أدبه لا يركب دابة لا يركب دابة في المدينه النبوية يقول تلك أرض دفل فيها رسول الله فكيف يجمل بنا ان نركب ماذا الدواب وان نمضي بالدواب بل هذا الإمام البخاري رحمه الله يبلغ ادبه مع كلام نبيه انه لا يرى ان يكتب كلام نبيه على غير ماذا طهار فيتوضا له وفي روايات يغتسل له هكذا ليخطب بيديه ماذا كلمات النبي ادب مع كلماته صلى الله عليه وسلم لا يخطها الا طهاره وكان مالك يكره بذلك يكره بل انهم ما كانوا يروون عن الرجل حديثا الا ان ينظر في ادبه مع نبيه صلى الله عليه وسلم كيف ادبه وهذا مالك يقول حججت حجتين فلم أروي عن ايوب استختيالي يا مالك انه أيوب ومن يترك الرواية عن أيوب وأيوب ألف رواية وأيوب إثناد ماذا ذهبي، ولكن مالك أجلها حجتين لينظر كيف أدعي العمل مع, مع نبي فلما وجده الثالث يحدث بكلام النبي صلى الله عليه وسلم انظر ويبكي حتى تختلف أطلاعه عندئذ يروي ماذا عندئذ يروي ماذا بل إن بعض السلف لم يروع رجل وشألوا لماذا لم تروي عنه قال رئيس يحدث الناس ماذا قائلوا وهذا ليس من إجلال ماذا حديث رسول الدكتور ولذا ظفر جلسة جبريل بين يديه وقال النووي وهذه من من الدين لان جبريل تادب مع النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه على اجمل هيئه لا يرى عليه اثر السفر شديد بياض الثياب ثم جلس بين يديه إذ ليس ادبا ان يخاطبه عن ماذا عن ضعف وليس ادبا ان يناديه عن ضعف حتى جلس بين يديه بل بلغ, من بلغ امر السلف ادبا مع النبي صلى الله عليه وسلم أن رجل منهم كان يلقى أنسا فيقول هذه يدك التي صافحت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقبلها وما يقبلها أنها يد انس وإن كانت تستحق قبلة وانما يقبلها أنها يد صافحت من النبي صلى الله عليه وسلم اذن فهذه الآية آية الأدب لا تقدم بين يدي الله ورسوله ولذا بلغ من أدب بعضه أنه كان إذا استقبل الحجره بوجهه فإنه لا يرجع فإنه لا يعطيها ماذا لا يوديها ظهره وإنما يرجع طاعقه مبالغة في ماذا في الأدب الا يعطي ماذا ألا يعطي, ألا يعطي ظهره نبيه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم يا ايها الذين امنوا لا تقدموا هذه القراءه في يعقوب واما قراءه الجمهور لا تقدموا بين يدي الله ورسوله وقول لا تقدموا بين يدي الله ورسوله على أربعة أقوال ولكن قبل فرج هذه الأربعة أقوال لنقف على فوائدها أقول انظر كيف قال بين يدي الله وماذا ورسول هذه أهديها للذين يريدون أن يفرقوا بين الله ورسوله تفريقا بدعوه لا نقبل إلا ماذا إلا القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن مثل هذا الشبعان وقال ذلك الشبعان المتكئ على ماذا؟ على أريكته قد انتفقت أوداجه وامتلأت معدته ثم نام في ماذا؟ في الهواء البارد ليقول على العالم حسبنا كتاب الله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها المسكين ألا إني أتيت القرآن؟ ومثله معه ألا إني أؤكد القرآن ومثله معه ولذا قال بين يدي الله وماذا ورسوله كتاب الله وسنة لم يفترقا كذا قال رسول الله عليه وسلم. لم يفترقا كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وهؤلاء المخادعون الذين يرفعون شعارا بين عينينا يقول ماذا هذا الشعار نحن لا نكذب باحاديث النبي نحن لا نكذب ولكن لماذا حسبكم القران قال بان لا نثق بهذه الاسانيد التي بلغت لنا بها الاحاديث فليس تكذيبا للرسول وانما انعدام ثقه بماذا بالاساس والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أمثال هؤلاء ولم يتركهم وجل لنا أمرهم بل وأقول إن جرح هؤلاء هو جرح في القرآن ذاته لأن الذين رووا علينا السنة هم الذين قرأوا علينا ماذا القرآن هو هو الإثنان نعم هو هو الاسناد فمن ألقى السنة تحت قدميه عدم وثوق بالاسناد فإنه يرك القرآن ماذا؟ معه وإنما ارادوا أن يجعلوا من القرآن كتاب ماذا؟ بارك لانه إذا فرق بين سجين القرآن والسنة لم يصبح القرآن إلى كتاب ماذا؟ بركة يقرأ على الأموات او يقرأ في السباحة ماذا؟ الرجل يتبرق به ليومه ولا يبقى على القرآن أي معنى آخر فقال لا تقدموا بين يدي الله ورسوله وهنا نجدنا في مشكلة كيف يقول بين يدي الله ورسوله هكذا عطفا بينما في آية حديث قال الرجل ما شاء الله وشئت. فقال أجعلتني لله لده من الفرق في الأمر القدري لا يسوى بين الله ونبيه لا يسوى بين مشيئة الله ومشيئة ماذا؟ نبي لأنه لا مشيئة إلا لمن إلا لله لكنه في الأمر الشرعي فلله أمر ولنبيه ماذا؟ أمر ولذا قال وأطيع الله وأطيع الرسول فجعل له طاحه ايه خاصه فقال واطيع الله واطيع الرسول واطيع الله واطيع الرسول ومن امر من فرب العالمين قال يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله قولوا لا تقدموا حذف مفعوله ما قال لا تقدموا قولا لا تقدموا خبرا لا تقدموا كفه فحذف المفعول لإفادة ماذا العموم والشمول وتعالى الى سبب نزول الايه لنفهم بها الايه لانه لا تفسير الا بماذا بسبب نزول ولذا قال عمر ما من ايه نزلت إلا وانا اعلم اين نزلت متى نزلت فيمن نزلت يروينا البخاري رحمه الله تبارك وتعالى ان عبد الله بن الزبير قال والخبر يرويه البخاري عنه ويرويه عن عبد الله بن الزبير بن ابي مليكه او ملايكه فيقول ابن ابي ملايكه رحمة عبد الله بن الزبيق قال كاد الخيران أن يهلك اسمع كاد من الخيران من الخيران؟ أبو بكر وعمر كاد الخيران أن يهلك فقال لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وفد بن سليم فقال أبو بكر استخلف فلان قال عمر لا يا رسول الله بل استخلف فلان فقال أبو بكر عمر ما أردت إلا خلافه فقال عمر والله ما أردت خلافك فنزلت الآية لا تقدموا بين عيدا الله ورسوله وما بعدها يا أيها الذين أمنوا لا ترفعوا أصواتكم توقع إنها نزلت في أبي بكر وعمر فمن الناس ونزلت في أبي بكر وعمر وابو بكر وعمر تاريخ طويل في الإيمان أبو بكر صفحه بيضاء وعمر صفحه ذهبية أبو بكر صفحه بيضاء كتب فيها وما لاحد عندهم عنده من جنة تجد ثاني سنين إذهما في الغار هل أنتم تاركوا لي صاحبي لو وزن ايمان امه بايمان ابي بكر لرجح ايمان ابي بكر وعمر صفحه اخرى تقول وافقني ربي في ثلاث ليكن فيكم محدثون فليكن ماذا عمر الشيطان لا عمر يفرح منك يسر شرارك لا يسلك طريقا انت تسلكه عمر اللقب الفارغ وابو بكر اللقب الصديق واولئك ابائي فجئني بمثلهم اذا جمعتنا يا جرير المجالس كاد ان يهلك بماذا بان ابا بكر سبق يا ابا بكر لما سبق فالامر امر من امر الرسول يؤمر من شاء صحيح ويولي من شاء فابو بكر قال امر فلانا بشورته وعمر قال لا بل امر فلانا بشوره وابو بكر يقول لعمر لماذا يا عمر اردت خلافي وعمر يقول لا يا ابو بكر ما انا بمخالفك وتنزل الايه فكيف لو نزل فينا قران كيف لو نزل فينا في ساعه فلذا يمكن ان يقول الله فينا أبو بكر وعمر كاد أن يهلك بهذا أنهما سبق أمر رسول الله وإن سبق بمشورة فلا تشبق أمر الله ولا تدبر ولا تددد على ما يددد الله تعالى لك كأن الآية تحدثنا عن الامر القدري وتقول لنا لا حيلة لا حيل فيما يدبر الله تعالى وما اختار الله لعبده قضاء إلا, الا كان خيرا له ومثال ذلك ما يحتال الناس على الارجاع كل حيلة ولهم في ذلك حيل لا تنتهي فما كل هذا أيها الإنسان لماذا تريد ان تثق قدر الله بهذا التدبير الذي يكاد يكون مقرأ وبهذه الشيلة الذي لا تنقطع لك شاعاً اذا فالآية كما قال بعضهم في الأمر القدري كأنهم يقول لا تتعجل لا تتعجل أمر الله والأمة ما تتعجل أمر الله إلا ويقودها ذلك إلى حراب إي والله موسى فقط تعجل العلم فانقطعت ماذا؟ الرحله وانتهت التلمذة إلى ثلاثة مجال لأنه تعجله ولذا قال بعض السلف اصبر اصبروا على أميركم ولا تتعجلوا أمر الله فيه بالشيء فعندئذ لا يكون خير والله لو صبر الناس على القذافي كان شعرا لا سبقهم اليه من ملك الموت ولم يع الأمر بغير دم ولا فرات ولا نار ولو سبق الناس ولو امن الناس امهلوا عليا ابن صالح في اليمن ولو سنة أخرى وقد صبروا عليه سنين سنتين وثلاثين ماذا سنة فما يضرهم أي ما يضرهم أن تكون سنه أخرى ولذا قالها بعض السلف: لن تتعجلوا أمر أميركم بماذا بالشيء وانما اخذروا ولذا قال له يا رسول الله نفعل قال لا تفعل وعلق الأمر بشيء يكاد يكون المحال، إلا أن ترى الكفرا بواحا لكم فيه من الله ماذا برهان فأين من يصدق عليه هذا وكاننا أرادوا ان يمرروا هذا الفقه عبر فتاوى مستجده مستحدثه بل وفتاوى ملفقه يقول لك الشيخ ابن الناس كفر حاكم مصر؟ لماذا لم تظهر الفتوى الى مدى الا اليوم صحيح ام ان هذا فقه اليه فقه الزنا وفقه المصلحة وفقه الحاجه هذا لعب بالدين واغروا لك أرسل خزافي لماذا لم تأتي لنا بماذا بخبر كفره إلا بساعة إلا قال لكم بعض السلف لا تتعجلوا ماذا أمر الله في أمريكا ولتفزع إلى السيف ولتفزع إلى السيف فانه ينشك ماذا أن ينضي أمر الله ماذا أن يمضي أمر الله فيه أما الله في روسيا فالاستعادة تجيز كله صحيح حتى تفرق ما تفرق وتشرزم ما تشرزم وانفصلت ولايات المسلمة فصارت دولا وخرجت علينا من جديد شمسا مشرقه لا تتعجلوا أنوا ولا تشدقوا قدر الله فإن قدر الله ماذا لا يصدق فإن قدر الله ما باهت لا يشفق ولذا قال لهم لا تقدموا بين يدي الله لو صبر ابو بكر او صبر عمر او سكت ساعه صحيح لما نزلت الايه بخير خبري وعيد لا تقدموا بين يدي ولولا الله ورسوله ولولا لطف الله الذي سبق بأبي بكر وابي عمر لكان ماذا؟ لكان عام ولكن الله لطيف بعباده فإنما يجازي عباده في سادح ماذا؟ فضلهم وليأخذوا بما كان منهم لانه قائل في كتابه إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله رفوه فالآية تتكلم عن الأمر القدري كما فسرها بعضهم وهذا ما قاله بعض اهل العلم ولكن دعني أقف عند هذا الاثر أبو بكر وعمر نزلت فيهما الآية بما سبق من الرأي وماذا والمشورة وهذا أصل في انقطاع الخير وما سبق رجل بشيء إلا كان شرعا خذ بشأنه جاء رجل إلى عبد الله بن عمر فقال له حدثنا يا, يا ابن عمر فإذا باخر كذا يصدق أن يحدثنا على القتال في الفتنة يأخي كنت رجل كنت تسمع من ابن عمر ماذا؟ خيرا صحيح فصدق الرجل قال حدثنا عن القتال في الفتنة والله يقول وقاتلوهم حتى لا تكون ألي سكلك أمك فكلتك أم اتدري ما الفتنة؟ إنما كان محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين كي لا تكون إيه؟ فتنة والفتنة يعني, يعني الشر ليس قتالكم عن الملك فيقول الدين لماذا؟ لغير الله لكي لا تكون فتنة ويقول الدين ماذا؟ لغير الله أنتم كفار والظوم كلما جاءهم امير ماذا؟ قتلوه كان رجل سبق, سبق ابن عمر، وقال ما صدقت تميز استاذ الا وانقطع خيره ايه استاذي عم فكان ابو سلمى يسبق عباس ويماريه وقد قال تعالى ولا تعجل بالقران من قبل ان يقضى اليك ايه وحيو. ولا تعجل بالقران من قبل ان يقضى اليك وحي اسمع مني دائما اقول العجله انقطاع فلما سبق الرجل استحق من عبد الله في عمر الاستحاق، وموسى ما أشلك، وهذا أول تفسير. ثانيا إن معنى الآية باق لأن العبرة بعموم الأرض، والله قال يا أيها الذين ايه؟ آمنوا، فالخطاب ماذا؟ بعموم الزمان والمكان، كأن معنى الآية باق في من أفسد غير ماذا؟ دليل يا ويله. من أفتب غير دليل فقد تقدم بين يدي الله وإيه؟ وهذا ما قاله الأعلامة للحسينين ليس من في كأن الآية ترسل وعيدة للذين يتقدمون هذا ومن العجب عجباً بعضهم يعيش في غروب فهذا آخر كان على بعض يقول لك أنا ما بثيش ما بثيش ما عندنا مشكلة لكن يقول والنبي لم يرسل مش عارف سلسل لا سمع الغناء في يوم العيد، طب أنت بقول هذا ايه؟ ها؟ اللي أنت بتقول سمع الغناء هذا مش دي، وفي الآخر لك ايه؟ أنا ما ببتيش فمن أفتب بلا دليل فقد تقدم بين يدي الله وإيه؟ إنه كأنه قدم قوله على ماذا؟ على الكتاب وديه؟ والسنة هذا وعيد الاستاذ والاستاء محنه كبرى لبعض السلف يقول عنهم عبد الرحمن الثالي ليلة أدركت عشرين ومئة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ود أحدهم لو أن أخاه كفاه الكوسيا ففاه ليه؟ جميل كان يقول والدين كان مباح. افتح أفتح أحيانا من جريدة كذا كله الدين كل ماذا يتكلم في الدين وبالي يقول لك ايه؟ وعلى المتدينين الا يتكلموا في السياسة؟ طيب انت بتتكلم في الدين ليه؟ سيدنا لك في السياسة يا رجل تتكلم انت في الدين ليه؟ ما يحكي؟ ولو علمت بل حتوى بغير علم دخل رجل فقال للراهب هل لي للتوبة انه قتلتك في تتعلم فينا لكم وتقول لي للتوبة ليست لك توبة فقتله فكمل بهما ارايتم لانه تقدم بابه بين يدي الله الساء ولانه أغلق باب الله الذي لا يغلق دون عباده الى يوم الدين فضاع نعم ضاع وقد قال تعالى ولا تقولوا لما تصفوا انسيتكم تكون هذا حلال وهذا حرام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 ما ضرك لو سكت وقد قالت الايه يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ارايت لماذا يكون الخلاف هذا الذي يصنع ابو بكر اختلف ومن وعمر. ومن ابو بكر من تعلم ومن عمر من تعلم خلاف وبين يدين الرسول صلى الله عليه وسلم خلاف وهذا ابو بكر هذا عمر وانتهى الخلاف إلى هذا الوعيد إذا هذا سر آخر في الخلاف لو تعلمون سر آخر في الخلاف لا تقدم بين يدي الله الاراء ان اراء هي التي تصنع ماذا الخلاف ونحن نعيش على اراء الرجال بحيث بلغت الشامه ماذا تقول هذا حديث يقول لك مين قال لك انه هو صحيح لكن هل رايت احدا يرد مقاله لاحد ها كنا لما الشيخ قال <تصفيق> الشيخ ايه قال ثبت وضربت ناس لكن الرسول قال يمكن أن نضع علامات الاستهام وأول علامة من أدراك أنه, أنه صحيح والعلامة الأخرى من أدراك أن الحديث على هذا, على هذا التأويل إذا اذا سر الخلاف هي الاراء هي الاراء والأقوال يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ذكره بصفته اش بش لا تقدمه بين يدي الله ومحمد وقال ورسوله وبهاء الإضافة بهاء الاضافه يعني تشريفا فقال ورسوله تشريفا له وذكره بصفته تشريفا له ولذا القران الكريم تجده يذكر كل نبي باسمه وناديناه أن يا إبراهيم هكذا ينادي إبراهيم هكذا ينادي موسى، بل ينادي نوحا يا نوح له ليس من لكن أن يقول يا محمد لا تجد هذا في القرآن لداء ولا فطرة إنما يا أيها الرسل انما يا ايها النبي حتى نزلت الايه تقول لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا وهنا فائدة ليست بعيده من عند ابن قال واتباع الرسول لهم نصيب من هذه الايه الم يقول الله يا ايها النبي حسبك الله ومن تبعك من المؤمنين قال ابن تيميه وكل متبع للرسول له نصيب من هذه الآية بقدر اتباعه ما معنى ما يكون يعني يا أيها الرسول يكفيك الله ويكفي من اتبعك بشرف من بشرف الاتباع ويكفي من اتبعك بشرف كأن متبع الرسول له نصيب من هذه الآية لا تقدم بين يدي الله ورسوله كذلك لا Boheer بين يدي الله وjekف من رسوله وحملت علم من ولذا قيل لكم سلموا للعلماء ولا تجادلوهم سلموا للعلماء ولا ليه ولا تجادلوهم ونحن في نزاع في هذا الباب لا ينتهي وما اخطر معارضه الناس لمن وقد قال سلموا للعلماء ولا ايه ولا تجادلوهم ولهللت احكي لكم هذه القصه من نفسي وقد وقعت احداثها عام سبع وثمانين أو ثمان وثماني أو ثماني وثمانين جلست جلست إلى بعض العلماء وأنا وبعض طلبة العلم فحدثنا حديثا في الصيام وذكر خمس مسائل ومنها مسألة القبلة تفرق بين شيخ ومبه وشاب فصرت أقول في نفسي فلماذا تفريقا والشاب هو هو الشيخ في تكليف ماذا رب العالمين وقال انما قولي لامراه كقولي له لمئه امراه فالقول للشاب هو لمن ولكن لا نجرؤ والشيخ عندنا له هيبه من السلطان هيبه ماذا السلطان فمن شيوخنا من جلست عليه اعواما لم اذكر اني كلمته الا مرة أو ماذا أو مرتين. لا نجح، لا نجح. فبعد خمس سنين كان من خمس، وقع في يد السلسلة لشيخ الألباني. فإذا بيجد أثره. أجد عن عبد الله بن عبد الله رضي الله عنه تفريقا بين الشاب والشيخ ماذا في قبلة من الصاع؟ بينه وبين الشيخ ماذا؟ خمس سنين في قبل. في مسألة خمسة منين. فكيف باء بعلم الشيخ شلموا للعلماء وليه ولا تجادلوهم فإنهم حجه الله على ماذا؟ على خلقه ولكن ليس تقليداً صحيح؟ ولا عصبية ولا مذهبيه ولكن لا تبادر إنكاراً عمر أول ما راى ما راى نصيح تديدية أنكرها عمر في نفسه وقال كيف نرد الدنيا فذكره ابو بقف يا عمر إنه رسول الله ولن يغذيه الله يا عمر إنه رسول الله ولن يغذيه ولذا قال الصحابة بعد هذا اتهموا رأيك فلا تقدم بين يدي الله هم كذلك انظر لما وقع فتنة الجزائر التي دعوها انتخابات والدنيا قامت والجزائريون ماذا؟ قد وصلوا وبينهم وبين كراسي الحكم ماذا؟ ساعات وجاءوا بها الى الألبان كأنهم جاءوا فرحين مستكشرين ها هي دولة الإسلام في الجزائر قد أشرقت شمسها وقد عدت كراسي النيابه ليجلس عليها المسلمون المحكمون شريعه الله والالباني لا يؤثر ما يرى على ما يعلم لان الذي يؤثر ما يرى على ما يعلم فهو هذا مخدوع صحيح نعم مخدوع الذي يؤثر ما يرى على ما على ما يعلم فليقض امرك مما تعلم لا مما ايه زي في أسطورة العصفير كده صاد صياد عصفير فربطاها في حفل فدخلت جرات الرمل في عيني فنزلت دموعه على وجنتين فقالت عصفور للاخرى إنه يبكي علينا قالت لا تنظر إلى دم عين تنظر إلى عمل يدي لا إلى دم عين الشيخ الألباني كالطور يقول إنها رغوة فقافية إنها رهوة إيه؟ فقطيع لا تؤمنوا بالانتخابات واشتنظير طريق ماذا؟ طريق الضياع وليس الطريق الشريع وماذا كان؟ ما هي الدشاعات؟ وشقة في الانتخابات وبعدها الدولة في ظهور ماذا؟ الدم فهل يسمع المتحجبون اليوم؟ وهل ياخذ هؤلاء عبرة من ماذا من الجزائر وهو هو الفخ وقد قيل قديما السعيد من وعظه بغيره والشقي من وعظه بنفسه ولكن ساعتها ولا تأنيه ندم ليس قومي يعلمون ليس قومي يعلمون أقول لك ليس قوم يعلمون نعم فانظر هذا هو العلم الأرباني رحمه الله ومسه ينزق فيه ما قيل قديم سلم للعلماء والعلم ولا تجادلوهم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم لا تقدم بين آب الله ورسوله قال ابن عباس لا تقول خلاف الكتاب والسنة الله الله لا تقول خلاف الكتاب والسنة ولو ذهبت في استقصاء الآن لما تسمع خلاف الكتاب والسنة لوجدت عشرات مئات ألوك الأقوال خلاف الكتاب وماذا والسنه كأنه ليس بيننا وثين كتاب فأشبعنا في ذلك يهودا الذين دينهم ماذا تتاوى حقامات مشناك وظمار لماذا لأنه ليس هناك توراه ولكن أمرنا أشر لأن اليهود الثوراة ماذا قد من ايديهم ريحت قد ضاعت اما نحن فكتابنا ماذا فعل فلماذا بدلنا ولماذا غيرنا ولماذا نقول نقول خلاف الكتاب واليه ونحفظ بن عباس لما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بالتمتع قال ابو بكر وعمر وفردان فلا يشكوا السماء أن تنثر عليكم حجارا أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر يشكوا السماء أن تنثر عليكم ماذا؟ حجارا واسمع في ذلك من المآثي التي لا تنتهي في كل عام إشكالية أكاد المسكرة لنخرجها غلّا ولا نخرجها مقودا ولا فوكا كأن رسول الله ما قال صاعا من تمر صاعا من شعير صاعا من زبيب كان رسول الله ما قال هذا وهذا الحديث اين يضع الناس في الناس قول ابي حنيفه الامام الاعظم ابو حنيفه النور من اجاز ان تكون واليوم يبى ابو حنيفه الامام الاعظم اليوم بس صحيح وان يكن لهم الحق ياتوا اليه لكن لو قلت له ابو حنيفه عن المستمع الخناء فاسق والمتلذذ به كافر لتلسم الجميل باقوال ابي حميد يحلناه عامل وحرمناه عامل ترويهم في سنن ابي داوود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اختذي ولا تناكي ابو داود من الكتب التي لا تشترط الساحره ثم اذا ذكر النقاب لك روى العالم أبو داود في سننه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا اسماء اذا بلغت المراه المحيط فلا يجب ان يظهر منها الا هذا وهي فضيحه اي والله فضيحه لا تقول خلاف الكتاب واليه؟ السنة السنه لا في خلاف الكتاب تقول له صاع من تمر من طب نحسبها بالعقل كده بالعقل كان رسول الله لا يعقل وانت تعقل يا لوكه عبد لك عبدالك. كان رسول الله صلى الله عليه ماذا ماليش يعقل يا أيها المسكين أركب قولك أركب قولك وانعجب أننا نقول عقلا إلا إذا كنا في أمر دين وديان ما نشوف في أمر دنيا حزو بالله بالإيه؟ ما مفيش أحيلها إيه؟ لما أحدهم تدف مرة جاي لبس يبدل بسعى الغرفات بشافة انت لابس, لابس كده ليه وانت وانت لابس كده ليه انا عارف انا لابس كده ليه البياض كله وقال الناس ثيابكم ليه البياض انا عارف وقال ما تحت سعبين ففيه ففي الناس وكان لا يمشي حاسر ليه الرأس وكان من وسلم قد اتخذ حله يجعلها لليل العيد وللسماعات تمام لكن لن في كتله فضحك <تصفيق> ولم يجد لنفسك رفضت صفرا مش خضرا يعني حتى خضراء هيدا العمليه هيك طب لي ما فيش اقنعي وسبحان الله لا تقول خلاف الكتاب والايه السنه لا تقول خلاف كتاب السنة كذا لنا ابن عباس رضي الله عنه وقال آخرون لا تتعجل وتسرع في الأشياء بقول أو فعل قبل أن يقول رسول الله يعني لا تسبق قوله ولا تسبق فعل حتى يقول لذا لما قال كتب عليكم الحج فحذّر فسبق رجل أكون عام يا رجل فقال لو كنت نعم لو ولو وجبت ما افتضعت إنما أهلك من كان قبلكم بكثرة ماذا سؤالياً واختلافهم على كأنه يشتد على رجل أنه ماذا سبق أنه ماذا سبق ولذلت أشكرها مع العلامة الشيخ المحامين ولعلي اهتدي بها عمري وهي لكم موعده ساله رجل يا شيخ ما تقول في عمره التنعيم قال لا تجد هذه العمره جاءت على مورد خاص عن السيد رجل موعد قال طيب ومن سافر الى الذين من اليه بامره قال ما هذه سفره للمنعم فسبق قلت يا شيخ وان سافر قصدا فمن صافر إلى المدينة قصداً كمن خرج إلى ماذا؟ إلى التنعيم هي هي الخيلة على عمرة إيه؟ ولكن لماذا تشفد؟ فتفسد على واجه ماذا؟ عمرتك أن لمضر مجالة مضر مجالة هكذا وهي مرة أفشأت فيها شدة ليه؟ لاني سبقت بملائم بغي ماذا؟ أن تشفق إيه؟ أن تشفق ليه؟ في فام سبقني بالملام بزمن قديم فقال لا تتعجلوا ولا تسرعوا في الاشياء لا بقول ولا بفعل قبل ان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الامام ابن القيم رحمه الله والقول الجامع في المعنى لا لا تعجلوا بقول ولا بفعل قبل ان يكون قبل ان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم او يفعل قبل أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم او يفعل قوله يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله هذا معنى حشي ولكن أراد به معنى معنوي كأنه أراد أن ينطبع الأمر فين؟ كأنه كما تتنكف أن تمشي بين يديه هل هذا يجمل أدبا؟ ان الرسول ماشي ولك فين؟ ماشي أمامه؟ هل هذا يجمل ادبا ها؟ ما يجمل ادبا معه صحيح؟ أن تمشي بين يدي من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام كذلك لا يجمل ادبا أن تقدم هذا قولك على ماذا؟ على قولك هذا لا يجمل ادبا فقال لا تقدم, لا تقدم بين يدي الله ورسوله واتقوا الله قال ابن قيم رحمه الله فإذا كان سبحانه قد نهى عن التقديم بين يديه فأي تقديم أبلغ من تقديم عقله على ما جاء به ومعلوم قطعا أن من قدم عقله او عقل غيره على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو اعصى الناس فهو أعصى الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم واشدهم تقدما بين يديه من قدم عقله على من وذكر فريقا آخر هو ابن القيم قال هم الذين عارضوا قضاءه وقدره بامره يعني عارضوا قضاء الله وقدره بماذا بامره الشرعي فقال تكون الثورة شرعية ان كانت قدريه فعارضوا امره الشرعي لأنه لا ثورة ومن راى من أميره شيئاً فليصبب بأمره القدري أن وقعت ثوره وذهب ماذا؟ أميره فصار بين الأمر الشرعي والأمر ليه؟ فقال ابن أمام بن القيم ومن عارض الأمر القدري بالأمر الشرعي فتصدق عليه ماذا؟ فهو ممن يصدق عليه قوله يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يجل الله واتقوا الله عقب بحوله واتقوا الله منهم تنفع العجلة حضر رسول النوم قال ابن القيم رحمه الله تعالى وهذا في بداعي التفسير قال الذين عارضوا قضاءه وقدره بأمره يعني بأمره الشرعي فلما عارضوا الأمر الشرعي في الأمر قادرين، فتصور أمر قدري وليس أمرا شرعيا، فعارض الأمر الشرعي بالأمر ذي قدري، فقال لا يلزم أن يكون التغيير الكوني على منهج النبي، فعارض الأمر ذي الشرعي بالأمر ذي قدري، صحيح؟ كمثل ماذا نحلة النصار؟ فلا صلاح لماذا؟ عارضوا بالأمر القادرين. ما جمعه الرب لا يحل إلا ماذا إلا الرب فعرضوا أمره الشرعي بأمره ماذا قدري إن وجدت واحدا منهم تضرب على قصاول هذا ما عرض الرب ما هذا هو الجواب أبلغ الجواب صحيح فقال واتقوا الله كيف عقب واتقوا الله فلماذا هذا التعقيد؟ إما أن يكون هذا التعقيب وعيدا آخر لأنك اتقوا الله لألا تقدموا بين يدي الله وماذا ويحذركم الله اليه أليس يحذركم لما أدخل أمرأ؟ النار في هررة في حق هررة أدخل امرأة النار سبحانه أليس يحذركم بهذا؟ بما جعل قبر رجل يشتعل عليه نارا، بما غل شمله، لا يجد ثمنه على ماذا؟ على بنارين. أليس يحذركم بهذا؟ فكيف كيف بمن تقدم بين هذا بين يدي الله ورسوله قولا كيف؟ وبمن قدم ماذا عقلا يجمع فقال واتقوا الله او اما ان قوله واتقوا الله وعم بعد خوفوس كان من تمام تقوى الله ومن حقيقه تقوى الله الا تقدموا بين يدي الله ورسوله فقال واتقوا الله ان الله سميع عليم ختم الايه بقوله سميع عليم بهذين اسمين فلماذا لان الباب هو باب, باب علم واصل العلم ماذا السمع فلذا قال سميع عليم كان العلم لا يكون الا ماذا الا السماع هذا فاعلم فلا تطلب العلم من كتاب وقد قيل قديماً لا تطلب العلم على صحفي ولا تقرأ القرآن على مصحفي وقال القائم يظن الغمر ان الكتب تهدي أخا فهم لإدراك العلوم ولا يدري أن فيها غوام حيرت عقل الفهيم إذا رمت العلوم بغير شيخ ظللت عن الطريق المستقيم وتلتبس الأمور عليك كلها وتكون أضل من ثومة الحكيم إذا رمت العلوم بغير شيخ ظللت عن الطريق ماذا؟ المستقيم وتلتبس عليك الأمور كله وتكون أضل من ثومة الحكيم وقد صيد من لم يشافح عالماً بأصوله فيقينه في المشكلات ظنوماً من لم يشافح عالماً بأصوله فيقينه في المشكلات ماذا؟ الذنوب. وما سمعت اثبت مما قررت سني فعز خلق فما سمعت من شيخي ولو كان من عشرين سنه فهو في عقلي لا يضيع وما قرأت بالأمس بل ما قرأتوا قبل ساعة لا يكاد ماذا يثبت بعد ساعة ولذا قال هذا جبريل اتاكم وأعلمكم ماذا لذا قال شميع عليم والتنوين يفيد كمال وسطية شميع كل شيء لا يكفي سمعاً أصدار ومن بدائع ما قيل في هذا قال تعالى انه يعلم الجهر منى وكلنا يعلم الجهر فما المعجزه في قوله انه يعلم ليه؟ الجهر لا كم من الجهر لا تعلم لو كلنا جميعا الان تكلم في صوت واحد هل تعقل ما يقول من بجانبك ها بل لا تكاد تعقل ما تقول انا وهذا جهر من نفسك وفي نفسك لكن الله لا تختلط عليه هذه الأصلاف ولو كانت لي فيرب كل صوت لمن إلى قائله تعالى فأنت رفعت صوتك بماذا شبابا؟ وأنت رفعت صوتك ماذا شتما وأنت رفعت صوتك حقا وأنت رفعت صوتك باطلا؟ وكل صوت رجل لماذا صاحب لماذا انه هسانيه حتى قالت السيدة عائشة ما أسمع كان أجلت بين المرأة ورسول الله لا أسمع ما تقول وربنا يقول من فوق سبعة قد سمع الله حول التي وعليم وعلمه يتجاوز يتجاوز ما في العقول إلى, إلى ما في القلوب إلى خلجات ماذا؟ النفس فقال واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم يقول القائل هل توجد دولة دينية في الاسلام ام ما دولة دوله لما الاسلام بي فكيف تكون دولته وقد قال رب العالمين سبحانه وتعالى وان احكم بينهم بما انزل يدك وقال واحبرهم ان يسئلوك عن بعض ما بعض فسؤال لماذا يخاف الوجود هكذا من حكم الله ذكرني بطريفه قال هاشير جميل رحمه الله قال لا يخشى قطع اليد الا من الا لص فلماذا الدنيا في غضه على احكام الشريعه لكن المسلمين دول عايزين يحكموا الشريعه يقطعوا أيدي الناس انت زعلان من, من هذا الذي يبكي على لص وفي طريقه في بعض الجهات الأمنية كده فجيء بسارق فقال لي الرجل هذا سرق 37 وثلاثين ايه مره ايجوب ضربك حتى يستنطق في هذه الجرائم قل تقطع يده من الاولى فلا تكون الباقيات الثانيات وغير الا هويتك يا شيخ وكيف لماذا سرق 37؟ وثلاثين وغيره لم يرتدع به لأنه راه يسرق الساعة وبعد الساعه حر ماذا؟ طريق لكن لو رأى الناس يدل قد أبعت وأبينت عن المصلهة صحيح فعندئذ يبقى هذا بين أعينهم الآية نعم أقول وكفر رب العالمين اتى حكم الجاهليه يا قوم ومن احكم من الله حكما لقوم وتعالوا الى كلمه سواء نعقلها هل استطاعت هذه التشريعات الارضيه ان تسقط سلاما على الارض او ان تحقق امانا وانا اقرا حتى في حتى نشرت في جريده الرشيد لك جريمه السرقه في القاهره الكبرى وحدها في يوم واحد وقعت 25 ألف جانيلاً في القاهرة ماذا؟ كبرى وهذا ما أبلغه عنه وما خفي كان أعظم وهذه القاهرة الكبرى ليست مصر ولا فر ولا الدول ولا العالم وهذه امريكا التي هي مصنع تشريعات هي اكثر الدول ماذا؟ وابشع الدول جريمة فماذا قدمت التشريعات؟ ماذا العالم؟ هل استطاعت أن تحفظ أموال الناس عليهم؟ أو أعراضهم أو أبسانهم؟ بينما في أربعين سنة كامله من عصر النبوة إلى عصر علي جريمة في السرقة في ست جرائب وجريمه السرقه تسجل الاحصائيات ست جرائم وجريمة الزنا سبع جرائم في أربعين سنه كامله ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ينام في الظلم ايه وعمر من ايه من بعده كل لا يخشى على ماذا انا مالك فلماذا يخشى العالم الإسلام هكذا دولة دوله الاسلام دينيه ولكن ليست كهنوتيه لانهم يضربون لنا المثل بمن بايران ونحن اول من كفر بايران واول من خطب على المنابر في الخميني المزعوم خليفه المهدي بل كنت اقول من منبر صطرير كالتيار الشيعيه وصاحبه أكبر جريمة في تاريخ الشيعة وهي ما تسمى بولاية الفقير للمهدي أخر مطلع فعمل لهم تصديره اسمها ليه؟ الفقير النائب عن المهدي، لغايه ما يطلع المهدي، ودع نفسه وليه الفقير يعني الولي الفقير؟ فقير معصوم الفقير المطاع، الفقير الذي يحرم الفقير الذي ايه؟ يحل نحن لا نريدها كهلوسية الخليفة فيها مؤلة معبود لا إلا نريدها راشدة لا الخليفة فيها عمر رضي الله عنه الخليفة فيها عثمان يقول لهم في كل شاع اخذوا إلى عثياتكم الزولة عثمان ما فيها دين وفي كل يوم تعالوا إلى العسل إلى السياس إلى الدنانير في دولة عثمان وسوق الجهاد رائجا والمسلم الفاتح ينطلق شرقا ومغربا نريد هكذا لكن لا تضرب لنا المسلم يراني أما نقل دولة مدنية بمرجعية إسلامية كيف يلتقيان والزيت والماء لا يمتزجان لان المدنيه يمين لأن الإسلامية يمين والمدنية ماذا شمال لان الاسلاميه فوق والمدنية ماذا تحت لان الدوله المدنيه يعني مصدر الحكم فيها ماذا الشعب واصل كلمه مدنيه دي كلمه نصرانيه اصلا يقول لك جواز مدني يعني ايه جواز مدني يعني خارج الايه خارج الكنيسه إذن النصرانية لا تعترف بالزواج المدني تدريد منها العترفات بالدولة المدنية كلها النصرانية لا تعترف دراج الوضراء تدوجها مدنية لذلك تدريد منها نجعلها والذي خدعنا يقول لك دولة مدنية يعني دولة متحضرة وتقدم وهذا غرور آخر يقول لك العظيم ابن البلد بقى يا أخي نبني عقولنا نبني عقائدنا نبني إيماننا عند إذن تبنى للمبهد البلد ما خيمة ان نبني بلد وعقولنا خراب من العلم وقلوبنا خراب من الإيمان ما ينفعنا ساعتنا سنكون عادا أخرى وعاد قد بلغت في العمران والمدنية ما تعلم حتى قال الله التي لم يخلق مثلها لكن عاد دفعت الثمن وما الثمن الدين سواء علينا أو عصى أو لم تكن أول دولة علمانية في التاريخ ولذا احذروا المصطلحات فالخمر كيف صارت حلاله أن سميت بيره ولا كان ينزل بيرا حلو حلو الكلف والدكتور كاتب هالي الدكتور الحشاش بتاعه ورد. لما سميت الخمر بيره أصبحت ايه؟ حلاله ولما سمي الربا فايدة لما كنا نسمي الأشياء بأسمائنا انربك الاسم إيه؟ طايد حتى الكلمة سبحان الله هكذا لما كان يسمى باسمنا فلماذا نسمي الأشياء غير بأسمائنا؟ ماذا لي يعني المحضرة؟ ولا ذا غاية الموجود؟ ده ربنا هو ما خلقت الجن والإنسة الا لا شيء ليعملون الأرض وكلمة إلا ليعبدون اللامج مهلاً إيه؟ غائية يعني هذه غاية الوجود التي ليس معها غاية ولا قبلها غاية ولا بعدها غاية إلا ليعبدون نعم وقال للمشركين أجعلكم في قاية الحج وعمارة المسجد الحرام كمان ما ينفعكم ما ينفعكم ما قيمه ان تصبح بلد فرنسا وهي علمانية المرأة تشير فيها ماذا؟ عارية كما يدتها أمها ما قيمه ان تصبح بلد أمريكا تدار بأعلى تكنولوجيا ومساجدها ماذا؟ خراب من المؤمنين ولذا سمعت إن المدنية غالبا ما يكون الثمن فيها ماذا؟ الإيمان وهذا ثمن المدنيين نعم أوروبا تقدمت لما نفظت الدين لأن الدين هناك أن يحارب المرء يحاكم المرء على القول ذكروية الأرض وجليل واقف يتوب إلى الله إليك وهانا جليل بلد السبعين أتوب إلى الله من القول الإلحابي القائل ذكروية الأرض شوف البلع البلع الذي كانت تعيش في أوروبا قليل كافر لأنه قلب فروية ليه الأرض ودجر يقول إذا دخلت المعمل فدع العقيدة خارجه ثم عمليه خلَّد بمذا سيد بمذا العقيدة المعمل ليه لعشرة بمذا عقيدة إيه؟ لكن هل هذا في الإسلام؟ بل نحن لما صرنا مسلمين من خرج منا الخوارزمي وابن حيان وابن وابن وهؤلاء جميعا الذين قادوا البشريه الى اكبر حضاره في التاريخ وخلي بالك حضاره لا مدنيه بتعرف يعني المدنيه تقدم الماده لكن حضارة تقدم الانسان مع ده مع الماده معا هل اوروبا متحضره ولا متمدنه كم متخلف بقدر ماذا ما تتقدم ماذا الماده وكلما تقدمت الماده كلما تخلف هناك ماذا الانسان بحيث من مدنيه توفي حقا حقا في أن يتزوج الرجل رجلا وان تتزوج المراه امرا وان يتزوج الرجل حيوانا وكلبا هذا لا تجد حتى في عالم الخلاص عمري ما شفت في حياتي كذب جوز لكن تجد في عالم الايه وهذه مدنيه اوروبا اكبر كذبه في التاريخ فكيف ان تقيان دوله مدنيه مرجعية عندك مرضعيه يسمون من الاسلام وراء شكرا والله انها شفته لو عقلها الراجل سب؟ لو عقل اراد لماذا صرنا نحن نستحي من الاسلام هكذا نستحي منه هكذا لا حجه بفعل سعيد بن جبير في خروجه على الحجاج ثم ماذا الى ما انتهى امر سعيد بن جبير الى القتل والشيء ولا حجه بفعل من العالم وإذا كنت تحتجي بفعل سعيد بن جميل فأنا احتج عليك بفعل أنس وأنس أعلم وأفقى وقد قيل لانس نخلع الحجاج قال له ماذا لا لا يأتي زمان إلا وتجي بعد شر منه والله تعالى على وعلا. العمل لا يقال شرط كمال ولا يقال شرط سحر وإنما العمل انما هو من الايمان اما توصيفه لشرط صحة هذا اقرب الى قول الخوارج وتوصيبه لشرط الكمال هذا اقرب الى قول المرجع والى يقولون من الايمان هل يجوز وضع صور آدميين في المنازل او في المسجد لا يجوز هذا لا يشرع هل يجوز الاشتراك في خناء لو قال لي ان اختا مصفوفه في خليسه ولا بد أرسلتها كذا اسمع أنا كنت شاهد عيان يوم السبت هناك تنبأ حاضرا موجود بمدبر قريب من ماذا من محيط الأحداث وجاءني الخبر على الفور إخوة الإسلام أولا لا بد من علم هو وإذا جاء الأمر من الأمن أو الخوف إذا أريد لأن زمن الفتنة هو زمن ماذا زمن شائع هذا أول ولذلك سألت من جاءني بالخبر من أين جئت به قال أفضل تفقه قلت وماذا تفعل وعمر قد جاءه صحابي يقول يا عمر طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا نساء هل قبلها منه عمر وإنما ذهب عمر إلى من حتى جاء الخبر من عنده الأمر الثاني أن هذا الخبر الذي جاءنا بماذا بمفاجاه امراه حوثيه ومنهج هذه المراه انها راى خرجت خرجت من بيتها شراره لتتزوج ماذا آخر انا سالت نفسك لماذا تزوجته وهذه اخرى وضعوا علامه اتفاق كبيرة كبيره لان اصل الامر بينهما علاقه بدات في سياره في, في أجرة قال فراها بهذا أسلمت لله وإن أسلمت لله من جهة فقد أسلمت جهه لماذا؟ محبة لرجل وتزوجا من رجل فما لنا وهذا؟ الأمر الثالث ماذا نتعامل مع هذه الأمور بحكم لأن في كل مرة نحن الذين نسع إليه بالشمل وإحنا في كل مرة نحاسب على ما نحاسب على المشاريع وفي النهاية يخرجون من الموضوع ماذا مظلومين براءات لأننا نتعامل مع هذا الأمر ماذا حكمه والعقل أسوأ ما يكون أن يخرج داعي على العالم يعلن أن حصل خبر الكنائس هذا ليس دينا فضلا عن كونه ليش ماذا ليش عقلا ابدا ليش دينا وليس عقلا حتى ولو كانت هذه عقيدة في دينبيا للرسول صلى الله أن يقتل كعب بن أشرف عملي وقع المبر ولا نظرت كعب جاء محمد بن مسلمه زعيم تني بدل كعب انتهى الموضوع ومحمد بن مسلمه أشرى في الناس إنما ذهب إلى كعب هذه رأسك شم يا كعب وما هذه الرائحة الجميلة وعندي اعطر نساء العرب وفي النهاية انتهى كعب يعني شوف حتى لو نظرنا إليه من جايب من جهه اخرى من جهه ايه السياسه الشرعيه فالذي يحدث الان ليس من دين ولا من عقل ولا من سياسه كراهيه على الإطلاق نعم وهنا اقول المساله الجري وراء هذه الاخبار ينبغي أن ان يكون بعقل لا تسبق من العاطفه يا اخوه الاسلام اللي بعض الناس البشعه عنده مساله ايه مساله عاطفه اهل مسلمه مخطوفه في الكنيسة تنظيفه فتسبق بها عاطفته الى هذا فالنبي عليه الصلاه والسلام في غزوه الحجيبيه لما نوزع في ابي جندا وابي بصير لم تسبق به العاطفة وعمر لما سبقت به العاطفة قال له انا رسول الله ولن يهزي منها حتى لو ان المساله لجأنا فيها إلى الجهات، وهذه الجهات الرسمية لم تتحرك، فينبغي أن نتعامل مع الأمر بحكمة. النبي لم يقتل عيال المنافقين، في مصلحة قتلهم ولا لا ها؟ ذا المناسب ذا العقرب التي من المنافقين، ومع ذلك كان لا يقتلهم لي. قال اخشى أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل لي، فإذا هذه الصور التي بشت على العالم الآن. أقول إن هذه الثور التي خرجت العالم بحرق الكنائس كثيرة بأن تؤخر الإسلام في هذا العالم أعواماً وعوام. وأنا أذكر قبل أحداث تبغيرية في من هذه وكان كثير من الشيخ يسافر إلى أمريكا ويعود ويخبرنا في كل رحلة بإسلام ماذا؟ أحاذ الناس وعشرات، ولما فقط البرجان لم نسمع ماذا؟ على الإسلام بعدها في أمريكا ولا في العالم. الإسلام دين دعوة، والجهاد في الإسلام منضبط بقواعد شرعية. ليس الإسلام، ليس الجهاد في الإسلام همليا، وليس الجهاد في الإسلام يعني اتساد في الأرض أبدا، وليس هذا دفاعا على القوم ولا في لا أنكر. ان النصارى يتعرضون لمن للمسلمين استهزاء ولكن لا ينبغي ان نخضع لهذا الايه وأن وان نتعامل معه بالعقل ونتعامل معه بالحكمة نعم هكذا يمنع ان نتعامل معه حكمه وماذا وعقل فيظهر للعالم صوره اخرى يعني يمكن بالامس تبعت خمس دقائق مرض بها قلبي بسعرة الخذل الذي نعيشه حوارية بين مسلم ومسيحي ولا بين يدي ماذا مذيع المذيع ترك النصراني يتكلم حتى انتهى كلامه وما جعل المسلم يكمل جملة كل ما المسلم يتكلم بجمله ايه يقطع عليه الجمله ويفسدها عليه فوصل بنا الحال لما ماذا هم في نظر الدنيا ماذا هم المظلومين مع ان الامر كما قيل قديما غير جنا وانا المعذب فيكم كانني سبابة لكم هل تندم ها الذكي الذي لا تورى ساروي لك موقفا على مساله الاستزاز كنت أركب سيارة مواصلات قديمة وألبس ساعة غير هذه الساعة فإذا بشاب جالس وفي قبالاته شاب وبنت والثلاثه على غير المن هم نصاريان فنظر إلى ساعتي فقال هم مولاك كذا سباً كنيعاً اللبسين ساعات زينا فاكرين نفسي زينا فنظرت لا فوجدت الساعة هي إيه الشاعر يبقى يقينا يقصد من يقصدني ماذا أفعل شاعر وهذا سبب فوقفت إلى جواره ثم أتيت من أول البقره إلى الناس على آيات المشرة في كتاب ربما لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسلم. وليس ويومه كنت احفظ ما لم احفظ في حياتي وكانت الايات كانها بين ايه ارفع بها شرطي قليلا انا كنت جيه حد بيكلمك وحد يريد وانتو بتتكلم ودام الناس بيتكلم هو بيتكلم بس هو بيتكلم بكلام ربنا ووجه الرجل ايه أتى بكل الالوان ليل ممكنه وغير ممكن؟ فرد شهلي فيه في نحن فلا رأيتني غضب بل ارتد الغضب فصار في غن فكان أراد أن يكون فمرت امرأة فقال تعال يا شفعي عشان يمنعني ليه؟ فقالت المرأة ما تقعد يبدو لأن الإسلام علمنا الأذى بحق الإسلام علمنا إيش أنا ان انت أنت مؤسس الشات من الذي شتن إبقى هكذا ينبغي أن يكون التصرف بشكمة وبعقل إياك أن تستخدم ثم على دين الله منصور فليفعل كل ما يبقى ولتعد أمريكا لحربها مع الإسلام وإن إن تضع سلاحها في الفضاء وتحت الأرض وتحت الناس ولتتحصل اسرائيل بكل الجدر صحيح ولتخيفنا بكل سلاح فنحن على وعد الرسول فاطمئن ونم قرير العين واضحك من عينيك كمان وفعلا لما اسمع كده التوعد والله اضحك منين من عينيك على الذي يقال لاني صاحب واحد يقول يدخلوا المسجد كما دخلوه تقولك اول ما سمعته لأقول لك حفريات ومش عارف ايه أطمئن أكثر اطمئنانا ان وعد الله يقادل صحيح ولما أنظر في الخريطة كده ولأي روسيا بقت ايه بقت ومش عارف تركستان وبلوشستان وشيشان وكذا أنظر إلى ولاية أمريكا وأقول غبل هتبقى ايه في روسيا هكذا تتقطع إسلامية صحيح ما بين ولاية المؤمنين وولاية المسلمين فهذا وعد الله قال لي يتمنى الله هذا الأمر قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر لا يفرك بيتاً إلا ويدخله عز عزيز وجل جليل يبلغ الأمر ما بلغ الليل والإيه ولما أرى كده بن جكس يقول كنا علينا كده بطلعة وغزمالك ومن قبل جنبول والبول نادي باتفاق أنظر انظر الى روما كده فقول وعد الله وعد الله الذي نادي في القسطنطينيه على ماذا على روما لانه قال ستفتح ماذا روما ما فتحت القسطنطينيه فلا تنزع كثيرا دعه يعيش يومه ويومه قريب ومغربه ايه حاجه لتعيش انت يومك الذي تشرق عليه شمس لا تغيب حتى ماذا حتى ينقطع الكون كله بأمر ربك سبحانه وتعالى زوجتي رأت او زوجي رأى جدارا من طين يقرأ القران في المنام والله لا يحضرني شيء في المعنى لكن هو عموما كل قران محمود تربوته كل قران محمود في الرؤيا والقرآن في الرؤيا هدالك أما الجدار الممثين فأنا لا أعلم له معنى صراحة كيف يتصور زواج المسلم من كتابية من حيث أحكام المرأة والأولاد لا مشكلة فالأولاد نسبوا إلى أبيهم ديانة مسألة التربية هذه خضية أخرى بها. لأن الأصل في زواجه منها ماذا أن ينشد فيها احصانا لأن ربنا قال والحصناء فلا تتزوج اكثري ايه حصنا الزلمه بيروح يجيب واحدة من أوروبا ويجي يقول لك مش ربنا انت والحصناء من الذين انزلوا الكتاب من ايه انه الان تنزل الحصناء مش والباجرات من الذين انزلوا الكتاب من قبلكم هي ثم يتزوجا ان ينشد فيها حدا ينشد فيها دينا وامانا ولذا النبي عليه الصلاة والسلام للنظارة القصة اليهودي قال له ماذا؟ أفلم إذا هذا هو أصل في معاملة الكتاب وهو أصل دعوة إلى الله أعجاب جئتكم عباد الله والعاشرة ومن وسط درست الآن نعم مع أقرار الغيب ولكن أخشى البلد أن يدخل في هذه المغامره السياسية والإسلام دين دعوة قبل أن يكون دين دولة والدعوه تاتي بماذا؟ بالدوله ولكن لم تاتي الدولة بالدعوة وهذا التحذب نبه عليه الدكتور بكر بن أبي زيد، لأنه لا يجب المسلمين أن يتحذبوا هكذا وقد قال بعضهم يا معشر الأنصار وقال بعضهم يا معشر المهاجرين. فقال أفدعوها الجاهلية ونبينا أظهركم دعوها فإنها منتنة فلم يرضى نسبة إلى الأنصار دون المهاجرين ولن يرضى نسبة إلى المهاجرين دون ماذا الأنصار وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها ماذا فإنها منتنة فلا يجيز التحزّ بحاجة ثم أذكر أني لما وقعت أحداث الجزائر قابلته إخوانيا كبيرا وكان عضر لمجلس الشعب يومنا قلت أليست لكم عبرة في أحداث الجزائر لأن الانتخابات ليست الطريق إلى شريعة ربنا إلى حكم ربنا إلى دولة الإسلامية قال ما نسكتناك قال ما نفعله قال قدمنا طلب محاطف مجلس الشعب. الطور طور كان على السنين القبور طور دول اطلبوه لسه بتقول مجلس مجلس الشعب ما هو اياك ان تعتقد ان هذا هو الطريق الغايه لا تبرر الايه الوسيله لما ادخل الشيخ المقبل العالي عبد الله صالح قال يا شيخ المقبل ما تقول الديمقراطية قال يا اخوك فقال نعم يا اخوك ونحن مضطرون اليك هذا الشاب الديمقراطي على ماذا على الديمقراطيه أنها كفر صحيح ومن يصدق صناديق الانتخاب صناديق الانتخاب من الذي يزال ينتخب هذا الشعب والذين ينتخبون ينتخبون على شرط المصلحه اللي انتخبوا لنا مجلسا فيه بنوادل فروض ونوادل الكيف، ونوادل نقود ونوادل مخدرات ونوادل تأشرات اللي يعرف إيه إلى آخر هذا هذه القائمة فهؤلاء هم الذين ينتخبون ينتخبون على شرط له المصحة ومنه من ينتخب على شرط القرابة لا واحد ينتخب ليه عشان ينتخب ابن من ينتخب على أي شرط غير القرابة وغير المصلحة ينتخب على شرط الحزب ينتخب على الخ فصناديق الانتخاب خداعه ليست صناديق راي حقيقي لان اكثر الناس يجب ينتخب للراي ان مازم ينتخب ليه اما للمصاحف صوت بميك جنيف صوت بالف جنيف صوت بميش عارف بكذا او اما ينتخب للعصبيه القبليه وده اللي اكثر ما تبقى الانتخابات من ضمعه إذا إذا صناديق الانتخاب كاذبه لن تقدم لنا علما صالحا انما تقدم لنا ناساً لقم ماذا المصالح فالاله ترد وسيله وإياكم وهذا الفخ السياسي في الموصوف إن كنا نفرح بما نحن فيه الان نفرح بان المساجد ماذا فتحت ابوابها لان نجلس فيها نتعلم ديننا نجلس فيها نقيم ديننا با. ربنا ومن أقام دوله الاسلام في نفسه وقيمت له دولة الإسلام عليها النبي أقام دولة الإسلام به لثيث؟ لا بدعمه الدليل إيه؟ أرسل مصعبا وكان واحدا رجل واحد فبقاه للذين فدخل الإسلام كل بيت فلما جاء المدينة شقت اسطوره اليهود ورفعوا أستاذ من علاوة عبد الله إيه؟ إذن ميت تسألونه وللعبد الله وانتهت صورة اليهود واصبح الاسلام ايه ومن المدينه انطلقت دوله الايه يبقى ده المدينه كانت دوله دعوة دعوه وهذه الدعوه كانت ماذا كانت رجلا كانت رجلة والناس اليوم أقبل لسماع دعوه الايه الحق وكلمه الايه التوحيد ولا نتعجل الأمور لا نتعجل فالفياسة لا تأتي بخير مرة أنه يبكي على القبر ويقول هو البكاء والرؤية فرض من هم ولكن البكاء على القبر إما أنه يبكي على ماضي في قصفات عليه فيرجو عوضه أو أن هذا الرجل الذي يبكي على القبر بأنه يعني يظهر أنه رجل رفيق القلب يرزق رقه في القلب شديدة لأن وجوده عند القبر معناها رقه القلب ألا إنها تذكركم بالآخرة رأيت في المنام بيوتا من ذهب وعندما استيقظت من النوم وجدتني افهم من هذه البيوت من في قوم هذا اللهم ارحمنا أقشى أن تكون بيوت الذاب يريوك الفتن لأن الذاب فرور يفتن فنسأل الله حضر الأمن والعمال ألتقي على خيره إن شاء الله تعالى في أسبوعنا المقبل وصل لهم على نبينا محمد وعلى أعلى صحيح السلام <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> Vielen Dank.